فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والعكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم يُسِّرْهُ وَالْوَلْكُلُ كِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا